استمع إلى الأصوات ثم اختر الصوت المناسب للصورة واحد أخت الكبيرة طبيبة اثنان أخت الصغيرة طالبة هي لا تعمل ثلاثة أخت الصغيرة طباخة